متى الاسلام بشر اننا نلماح فجرا في شباب قد شاد صحوة للدين كبرا متى الاسلام بشر اننا نلماح فجرا في قد شاد صحوه للدين وثبة تغلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا أحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة إننا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 شك في المآسي قم من مجرى أسرج العزم جادا سائلا يمنا ويسرا هل لن يسكب لحن النصر في الاسماع سحرا هل لن يسكب لحن النصر في الاسماع سحرا, سحرا والعدالة تنو اليه تغتلي حقا وقهرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري والشفيعي عزا وفخرا وكسري قيد التراخي كسرى انشر ديننا ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر ديننا ضياء وانثر الاخلاق عطرا الهنا نصرا فسجد لله شكراً ببشرى إن نان المحفجررا في شباب قد أشادوا صحوة للدين براج <تصفيق>